شكر موصور لك يا دكتور أحمد وأشكركم على الحضور وأشكر سمو الشيخ حمدان من زايد وأشكر الديوان على رأسهم سعادة محمد حمد المزروعي وسعادة سعيد بن محمد المنصوري وأختمها ببيتين لو تسمحوا لي وأقول فيهن تجمعنا على معنى عساه بجود يروينا مع من كان متألق بروعة صافي أفكاره تأمننا وجمّنا وصار العقل يغنينا عن السلبي إذا لهداف بالتنفيذ محتاره بالألوان لي تزهى بموج البحر يا مينا عرفنا كيف نتجنب شرور الفكر واخطار حظينا بروعة الأمثال وقيمة عربنا فينا حظينا بروعة الأمثال وقيمة عربنا فينا قصص بالدين تتلالة وبالتاريخ مختاره وسعنا مداركنا بآفاقاً تنادينا كما نور الصباح اللي يغذينا من أنواره وعسى لي ليتأخذ من الإنسان تعطينا تواصل عز يجمعنا مع من طابة أخباره بختمها سلام الله عليكم يا محبينا وأنا من دار ما تهضم حقوق الجار يا جارة وسلامكم